وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي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 يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاضِبٌ أَن تَعْبُدَ الْعَلَهَةَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي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 له كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا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 فعبده وسط بِالعِبَادَتِهِ هل تعلم له سمياس ويقول الإنسان أَإِذا مَاتَ لَسُوفَ أُخْرَجُ حيًا أَوَلا يذكُرُ الإنسان أن خلَقَناهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ فَوَرَبِّكَ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 ويزيد الله الذين اهتدى والباقيات الصالحات خير نعم داربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كثر بأياتنا والقال لا أتينا ما لو وولدا اتطلع الغيب متخذ عهد رحمن عهدا كلا سنكتب ما يقولون ونمدده من العذاب مدة ونرفه ما يقول ونرفه ما يقول ويأتينا فضدا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 مَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَسِعَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدَّا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا